بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالج فالمقسمات فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق وإن والسماء ذات الحب اوتيل الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايا نيته يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستع إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الاسحار يمسفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في الأرض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إِنَّهُ لحق قُمْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Then he أَهْلِهِ فَدَاءَ his سَمِينٍ Then he emptied with a hard فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قول عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فَأَخْرَجْنَا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً للذين يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى إِذْ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أول فأخذناه وجنوده فنبلناهم في اليم وهو موليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العكيم ما ذو من شيء أتت عليه إلا جعل وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم قائقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءِ وبنيناها بايدي وانا له وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فرشناها فنعم الماهد ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها الآن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتى بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر يرْفَأُ إِنَّ الذِّكْرَاتَ فَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا فويل للذين كفروا من